وَمَنْ حسنات كن لله ورسوله وتأمل الصالح النودها نودها أجرها مرة تين وأعتد لا لها رفقة كريمة يا نساء النبي إلى السنة كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا محروفا وقرن في بيوتك ولا تبرجن تغرد الجاهلية لولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكارة وأقحنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واسكرنا ما يكلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والخالدات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوزهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات اعد الله لهم مغفرة اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله, الله ورسوله امرا ان لهم الخيره أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وإذ تقول للذي الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وألعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبذيه ودخش الناس والله أحبت أن تخشى فلما قضى زيد منها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم وإذا منهن وكان أمر الله مسعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا, ولا يخشون أحدا الا الله وكفى بالله حبيبا ما كان محمد لدى احد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتب النبي وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وآت لهم أجرا كريما يا أيها النبي أرسلناك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي من الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين, وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَرِيقًا مِنْهُنَّ أَن تَخْتَفِفُوا بِهِ إِلَّا تمشعون وسرحوهن ترحه جميلا يا أيها النبي إن أهل لك أزواج التي آتيت أزواجهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك من الله الله عليك وبنات أمك وبنات عماتك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الذي هاتفنا معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن راد النبي وإن لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملك سيمانهم لكي لا يكون عليك حرد وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاه منهن وتعوي إليك, من إليك من تشاه ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعجلهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم لكلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله, وكان الله عليما حليما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 غان غير ناظرين الي ولكن اذا دعيت صدق قلوب اذا طعنتم ولا حسان الحديث ان جانبكم كان يوذي النبي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تودوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواده من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله, فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح في النفيئا ولا أبناءهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخواتهم ولا نسائهم ولا, ولا ما ملك سيمانهم واستقين الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وملائك يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِلَّا الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ لعنهم الله لَهُمْ اللَّعْنَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَذَنَهُمُ مهينا والذين مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا بِغَيْرِ مَا فقد احتملوا بهدانا وإثما مبينا يا روى أيها النبي قل لأزواجك, قل لأزواجك وبلاتك ونساء المؤمنين ولساء المؤمنين يدنين عليهم من جنابيبهم ذلك أدنى أن يحرفن فلا وكان الله غفورا رحيما فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مردوا والمرجكون, والمرجكون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بلعونين.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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إِنَّ اللَّهَ الله لعد الكافرين وأعد لهم تعييرا خالدين فيها أبدا لا يجدون لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إِنَّا طَعَلَسَ سادتنا إِنَّا طَعَلَسَ السبيلا ربنا رَأْنَا فَأَضْلُّونَا من العذاب رَبَّنَا وَلْعَنْهُمْ لَحْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا طَالُوهُ وَكَانَ الْدَوَّابِ وَجِيْهَا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وزينه لقاء ومن يقع الله رسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأذين أن يحملنها منها وحملها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 وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بنا وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يحجب عنه متحاد ذره في السماوات ولا في الأرض ولا أفخر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعنلوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا فيها آياتنا معاجزين أولئك, أولئك لهم عذاب من رجل نليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدين ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين عَلَى على رجل ينبئكم ينبئكم إذا مصدقتم كل ممزق منكم لفي خلق جديد الله وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والصلاة وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والصلاة البعيد أفلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إِنَّ شَأْنَنَا نقصف فِي الْأَرْضِ أَوْ نُقْذِفُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً أَوْ نُقْذِفُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لكل